ب و ك ْ ا ث سبعة ع ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. ك ت م الأنشطة والأعمال. الأنشطة والأعمال. م ا ت ا تَمْ أ َ ر ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ ت تعمل في س م ن ك ن هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. ت تعمل و كمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. มาท่าอยู่ที่ไหนไอ้นมาร์ตาไอ้นมาร์ตาที่โรงหนงังฟีซินิเม่ฟีอลซินิมาเธอกำลังดูหนงัง هي ت شاهد في ล م ا ันเ شاهد في ล م ا ปีเตอร์ทำอะไร ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. ปีเตอร์อยู่ไหนไอ้นาปีเตอร์ที่ร้านกาแฟฟิลมักฮาัมัเขากำลังดื่มกาแฟฮัวยิชรับคาหัวฮรบหัวพวกเขาชอบไปไหน إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. พวกเขาชอบังดนตร هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. พวกเขาไม่ชอบไปไหน إلى أين لا يحبون أن يذهبوا. إلى ي ن ال ال ال لا يحبون ن يذهبوا. ل ى ิสโก إلى د ิสโกพวกเขาไม่ชอบเต้นรำ هم لا يحبون لا يحبون Bye.